ما ح كاب م ل ك ع ا ل ك ع بس الكعب ا ل ب مشهور عند ا لبس ن س ا ء ل ا مشهور ع ن د ا ل ن س ا ء ولكن ش ر ح ر ي ن هو ي ش ب ه ل دراسه ل ب ا س و يكون على ا ل ر أ س و ل ا ع ل ى المكيبيين ن ب ن من ن م ا ل ك ن الى ق د م و ي ب ق ى ا ل رسول أ الله لا ب س آخر ل ك ن ه بارز م ت م ي بسن اخر ه و ا ء ا ل أ ص ل أ ن الكاب لا باس ب ف ا ل ل أ ن ه س ا ت ولكن أ ن ا أ ر ى أ ن لا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا متى جاءنا هذا إ ل ا حين جاء الناس إ ل ي ن ا أ و ذهبنا إ ل ي ه فكوننا نتلقف عادات غيرنا التي ليس ت فيها م ز ي ة ن ا ف ع ة عن عاداتنا أ م ر يجعل ا ل إ ن س ا ن دائما في ا ل ت ب ع ي ة و دائما دائما لغيره فما دام لباسنا العباءه هو ا ل أ س ت ر ل ل م ر أ ة و هو ا ا ل أ ح و ث فلنبقى عليه ل أ ن ك هذه ا ل س ن ة ربما ترخص لها بالكاب الكاب في الكاب و تلبس الكاب ت س ت ل في ا ل س ن ة ا ل أ خ ر ى تقول أ ع ط ن ي البنطلون نعم ثم في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة أ و ا ل ث ا ل ث ة تطلب أ ي ض ا من ل ب ا س ا ل ق ص ي ر ولباسنا ل ا ث ن بكما يقولون وما أ ش ب ه ذلك فالذي أ ر ى أ ن نحجز النساء نتلقف هذه العادات ونقول ما الذي ت س ف د ي من هذه ما ل ذ ي ت س ت ف ن م ذ ا ل ا ب ا ء اذا تمت بها ا ل م ر أ ة صارت مثل ك ا ت و أ س ه ر و أ ح س ن و أ ب ق ى و أ ع ز ا ل ا ن س ا ن كون انسان ا ع ت ز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكن و ذ ن ب لغيره في تلقي العادات هذا هو المطلوب من ا ل إ ن س ا ن الحازم